وكل طلابه في النار وترى ارجو من الاخوان ان يطفئوا هواتفهم وان يوظفوا اثاره ويصغوا كذلك فهذا سيئ ل انفع فلكل مقال مقال ولكل مقال أ و ا وهذا أ و ا السماع و ا ل إ ن ف ا ق و ا ل إ ط غ ا ء بارك الله فيه فموضوع هذا الملتقى أ و هذه ا ل ن ز و ة الذي يتعلق و ي ز و ر ويحاول أ ن يحيط ب ح ل ي ا ت وكليات وجزئيات وقواعد وفروع ودقائق هذه ا ل د ع و ة هو موضوع مهم ل أ ن ا ل د ع و ة إ ل ى الله من أ ع ظ م الوسائل ومن أ ع ظ م ا ل أ ع م ا ل والوظائف والخدمات والالتزامات والتصرفات في المقالات طوله ومنبنيا على اسسه ومنضبطا ب د و ا ب ت ه فالموضوع ه قائم على أ ط و ل ه ومنبنيا على اسسه ومنضبطا ب د و ا ب ت ه ودائرا ا ل رزقا لحدوده وقيوده ومحققا اثاره و ط م ا ر ه مستوفيا كل ج ز ئ ا ت وكل أ س ب ا ب ا ل ص ح ة و ا ل س د ا د فلما جعلوا شعار هذا المتقى هو فقه ا ل د ع و ة إ ل ى الله ج ع ل شعاره فقه ا ل د ع و ة إ ل ى الله و ك أ ن ه يبصر الناس ب أ م ر المهم وهو أ ن على الداعيه ومن تولى أ و اقتحم او لا حتى الذي يلج هذه النوارج أ و ممكن ج ذ ا يتصدر هذه المجالس فعليه أ ن ي ت أ ه ل ويتمكن وعليه أ ن يتعلم ويتفهم وعليه أ ن يكون أ م ي ن ا في كل ذلك تحملا و أ د ا ء ه ك ذ اخذا أ وعطاء تعلما وتعليما استجابه ودعوه وهكذا دوليك فلما بداوا وجعلوه فقه ا ل د ع و ة إ ل ى الله فقالوا إ ن ا ل د ع و ة هي الطلب والنداء هكذا أ ن ك تدعو الناس وتطلب الناس شيء هذا ل غ ة ا ل ل ع ن في ا ل ا ص ت ل ا ح هو ا ل د ع و ة إ ل ى الله ب ا ل د ع و ة إ ل ى ا ل إ س ل ا م إ ل ى ا ل ش ر ي ع ة إ ل ى دينه الى طاعته هكذا مثلما كان يدعو الرسل كلهم ولقد بعثنا في كل أ م ة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هكذا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مع معاذ بن جبل كما في الحديث المتفق عليه يعني يتحين ا ل أ ح ي ا ن ويغتنم تلك الفرص ويشتغل تلك ا ل أ س ب ا ب يعني أ ن ت م شايفين مواضعه ومناسباته وطرقه ووسائله ما وجد ف ر ص ة إ ل ا اغتنمها ليوصل ممكن و ل ي ح ط ي ويناول ويعلم أ و ل ئ ك القوم هذا التعليم بحسب ويغتنم ظروفهم بحسب مداركهم بحسب مفاهيمهم حتى يبسط له ت ب ص ي ط ا ويبسطه كذلك فخا فما لا يدع إ ش ك ا ل ا ولا إ ب ه ا م ا ولا إ ج م ا ل ا إ ل ا وبينه وفصله ووضحه والحمد لله وهذه م ن ة ا ل عظمى من الله امتن بها ع ل ى المؤمنين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 الحمد لله الذي هدانا لهذا هذا الذي خير من ذ ا ك وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا ل ل ه لقد جاءت رسل ربنا بالحق لذلك كان خير وفي هذه ا ل آ ي ة في س و ر ة آ ل ع م ر ا ن بينما في س و ر ة ا ل ج م ع ة هو الذي بعث في ا ل أ م ي ي ن رسولا منهم يبقى إلى إن ذلك ذلك لذكر غير في ك لمن الى ن ه قلب ق ل أو أ الصلعة تستمع وهو شهيد القرآن ما غير ذلك إن فيبين ذلك لذكر لمن له كان ق أو ألقى الصلع وهو الصلعة ه ش د ف ي ي ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انه جاء يدعوهم ويعلمهم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة و إ ن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يروي ح د ي ث ه بن اليمن كما في الصحيحين كان الناس ي س أ ل و ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن الخير و كنت أ س أ ل ه عن الشر بخاف من المدركين فقلت يا رسول الله إ ن ا كنا في ج ا ه د ي ة وشر كنا في ج ا ه د ي ة وشر فجاءنا الله بها اخر يخشى الناس أ ن يفتقدوا ذلك الخير يحافظون عليه ويتشبثون و ي ت ب س ك و ن و ي ت ع ل ق و ن ويرضون عليه بالنواجذ خشيه ة أن يفتقدون ان ش ي ة أ يضيعوه وهو ال... الذي أ و ص ا ه م بهذا كما في حديث العرباض بن س ا ر ي ة السلمي الذي عند أ ص ح ا ب السنن ك أ ب ي داود والترمذي و أ ح م د بن حمد وغيره ف إ ن ه من يعش منكم ب ع د ي تسار خلافا ك ث ي ر ة فعليكم ب ا ل س ن ة و ا ل س ن ة الخلفاء الراشدين الماذين ع ط و ا عليها بالنواجذ و ح ذ ي ف قاله في آ خ ر الحديث لما قال فإن لم يكن لم له الأمام جماعة قال اعتذر تلك الفرقه كلها ولو ان تعظم على الحق شجع كنايه الحق حتى ي ب ر ك ك الموت وانت على ذلك فاقول يا إ خ و ا ن هكذا هم الرسول الله قال لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فهذا الرسول فقهكم صح الفقه يا إ خ و ا ن هو الفهم عموما ً لغه هو الفهم أ و هو إ د ر ا ك الدقيق والفهم العميق أ و هو العلم بالشيء والتفهم له اذا أ ن ت لما ت ق ر أ تفهم جيدا ً ل ا شاء الله ما تبقى تتكلف ولا تختلق أ و ت ت أ و ل أ و ت ق و ل أ و تؤول لا يعني أ ن ت هذا كل شي ء تعلمته تعلمته مبنى ومعنى لفظا ً وكذلك ل غ ة و ا ق ر ا ح فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أ ل ش ا د بالفقهاء والمتفقهين حتى اراد غير الفقهاء أ ن يقصوا الفقهاء ويقوموا مقام الفقهاء ف أ ح د ث و ا محدثات واستحدثوا مصطلحات واخترعوا عبارات كفقه الواقع لا ابدا فقه الشرع يا إخوة، الذي والله الذي لم, لم يفقه الشرع ما يفقه الواقع وهو ضائع مضيع ما ن ي ما يجري في الشارع من لم يفقه ما في توجيه الشارع الشارع الحكيم هذا بذاك أ ر د ت من ت أ خ ذ بيد الشارع بمعنى ما يجري في الواقع خذوه بيد الشارع قال تعالى ادعو الى سبيل ربك هؤلاء ينبغي ان تدعوهم إ ل ى سبيل الله والله يعلم وانتم لا تعلمون قل أ ن ت م اعلم ام الله الى ع ي ر ذلك لذلك ربنا سبحانه وتعالى انتدبنا و آ م ر ن ا و ح ب ن ا وحرمنا على أ ن نتعلم و أ ن نستكمل و أ ن نستجمع معالم العلم فنرقى ونسمو ونمشي ونسيب الى ا ل ن ص ي ر إ ل ى منتهى و ق م ة التعيين وهو التحصيل التامن والكامل لذلك الفقهاء هم أ ع ل م الناس والناس في العلم ما دارك إ ذ حتى إ د ر ا ك الناس يختلف ل أ ن العلم أ ص ل ا و إ د ر ا ك الشيء على وجهه إ د ر ا ك ا ً تاما ً أ ي جازما ً ويختلف الناس من إ د ر ا ك كلي الى ج س د ي ومن جهل بسيط إ ل ى وهم او ه م أو أو ظن أ و شك إلى غير ذلك يعني الناس مختلفون مختلفون ب ل م ت د ي و ن قال تعالى يرفع الله الذين آ م ن و ا منكم والذين ه و ت و ا ل ع ل م درجات لهذا ربنا, ربنا سبحانه وتعالى أ ر ا د للناس ان يتعلموا ينبغي أ ن ينضبطوا بضوابط الفقه فقال وما كان المؤمنون لينفروا ك ا ف ا فلولا ن ص ر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إ ذ ا رجعوا إ ل ي ه م لعلهم احبهم شايفين يا اخوان ليتفقهوا في الدين ومن أ ج ل أ ن تتفقه في الدين الله أ ن ز ل الكتاب و أ ر س ل الرسل ومن أ ج ل أ ن تتفقه و أ ن تفهم ش ي ء و أ ن تستوعب ش ي ء يعني حتى إ ذ ا سمعت شيئا فهمته وادركت م ب ذ ا ه ومعناه ومراده ومقتضاه وكل ما يتعلق به جعل ا ل أ ن ب ي ا ء يتكلمون باسطح ل س ا ت وباسطح ليال كقوله أ ن ت ف ض ر و ن سيدنا موسى رب اشرح لي صدري و ي ذ ك ر ل ي أ م ر ي واحلل ع ق د ة من لساني يفقهه ق و ل ي حتى م ا يكون ل ن ا ت ح ج ق المال مثل ما قالوها ل ا س ع ي د ظنوا أ ن عذرهم هذا مقبول والله يا أ ب ل عبد الرحمن ما أ ر د ن ا بهذا الا الخير فقال شوفوا العلماء يا أ خ و ا ن نحن نقول ونخرج خلي عليك تبنيت ولا غلط ا ل ن ي ة لا بد أ ن ا ت ع ا ط ش م ع ه ن ي ة حتى هذا الكلام ن ت ق و ل ه عنده أ ص و ل عنده ضوابط عنده دوافع يعني ما تقول ا س ت ق ا ئ ي ة أ و التجالا أ و تخمينا وتخرصا ل غلط حتى ن ت ق و ل ولا تقف ما ليس لك به علم إ ن السمع والبصر والفؤاد كل و ل ا ت ك ا د ع ن ه سئولا قال والله يا أ ب ا عبد الرحمن ما أ ر د ن ا بهذا إ ل ا الخير فقال فكم من وليد للخير لا يملكه ولا يصفقه لهذا الانبياء ووظهوا وضيعوا والحمد لله فلعل هؤلاء يقولون ما كثيرا مما تقول. ما تقول مستوى نفقه نفقه لكن الكلام خطأ الأنبياء كله كانوا يقولون لذلك يا إ خ و ه بارك الله فيكم ففكر ا ل د ع و ة هو علم ا ل د ع و ة هذه ا ل د ع و ة طبعا ً من مضاف م اليه يعني ك أ ن ه هذه العبارات ا ل م ر ك ب ة ا ل م ت ك ا م ل ة المتلامسه يعني تدل على هذا التكامل حتى في الفقه الشرع نقول انت م ت ف ق ى في الدين يقول لي يا أ خ ي كيف أ ص ب ح م ت ف ق ي ا يقول الفقه ا ل س ل ا ح ا وشرعا هو العلم, هو العلم اه العلم اذكروا هذه العلم وهو م ع ر ف ة الشيء و إ د ر ا ك الشيء على حقيقته إ د ر ا ك ا تاما صحيحا جازما كاملا العلم, العلم, العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المستمده اي المستنبطه المستنبطه ا ل م س ت م د ة من أ د ب ت ه ا تعال تعال ولكن هذه ا ل د ع و ة كذلك ا ل د ع و ة إ ل ى الله الذي يريد أ ن يدعو إ ل ى الله إ ل ى أ ي شيء يدعو يا اخوان إ ل ى الله فلذلك أ ن ت ينبغي أ ن تكون دعوتك على مراد الله سبحانه وتعالى ومقتضى بيانه وخطابه وتوجيه ووفقا كذلك ووفقا للوسائل التي وضعها لك ل أ ن ربك ما تركك سدى وما خلق ت ع ب ه وما ت ر ك ت هكذا جاهلا بل علمك علمك خلق ا ل إ ن س ا ن علمه البيان ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق خلق ا ل إ ن س ا ن من علق ا ق ر أ وربك ا ل أ ك ر م الذي علم بالقلم ع ل م ا ل إ ن س ا ن ما لم يعلم فالعلم يا إ خ و ا ن هو م ب د أ وباب ومفتاح كل شيء ويرحم الله الامام البخاري محمد بن إ س م ا ع ي ل يعني في ك ذ ب ه ا ل م ش ه و ر ة بل بل في في قواعده كذلك ا ل م ن ث و ر ة و ا ل م ش ه و ر ة في عمومي وثنايا صحيحه من بين ذلك كتاب العلم الذي و بعد كتاب ا ل إ ي م ا ن الذي يلي كتاب ا ل و ح ي د لما شرح ا ل ت ش ر ي ح ة شرح تشريحا جذبوا رتبوا ه ذ ب و ا ضربوا ما شاء الله ا ل ث ل ف يا إ خ و ا ن ما يقعدوا ق ا ع د ة إ ل ا ويذكرون مصدرها ودليلها وكل ق ا ع د ة ما تعرفوش مصدرها ودليلها فلا تنتفجوا اليها أ ص ر ح باش ما ت ق ع ج و ش ل أ ن ا ص ل القواعد خلي الناس يقومون عليها مش يجلسون عليها الاصل القواعد يعني هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل ل ب ن ة و ا ل أ ر ض ي ة ا ل ق و ي ة التي يعني ممكن مهما كان وزنك ومهما كان حملك ف إ ن ه ا تتحملك لانها قويه يذكر آية أنه لا إله إلا الله فذكر ا ي ة وهي تعلم أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله واستغفر لذنبك فذكر ا ل إ م ا م البخاري قال ب ا ب العلم قبل القول والعمل ق بمعنى ل القول ل ا و ع ب م الفقه قبل القول والعدل انت الان تريد ان تلتزم ب د ع و ة الله فيجزمك ان تفهمها وان تلتزمها وان تستقيم عليها وان تقتنع بها وان تسلم ه ا تسليما وان تدعو اليها على ما هي عليه هذا باختصار باختصار شديد باختصار. طبعا كانت إ خ و ا ن أ ش ا ر و ان أ يكون الموضوع عموما حول أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في الدعوه الى الله, الله. ما دام الموضوع موضوع ا ل د ع و ة شوفوا منين أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في ا ل د ع و ة إ ل ى الله أ و ل ا اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة على أ ي شيء بنوا دعوته م اه على أ ص و ل شايفين هذه مزيتهم وميزتهم مزيتهم ومزيتهم ما شاء الله الله فضلهم على غيرهم وميزهم على غيرهم هذا ما ادري ا ل س ن ة ما شاء الله ولهذا اللي تشوفوهم يتكموا بهم يتكموا بلسان الحق والغايه والعسل و غ ي ر ه كلهم والله لم يجدوا إ ل ا يعني حتى ا ل ب ب غ و ا ت ملا الدنيا صراخا ب ك ل ا م لا يعيد ياله من الببغاء عقله ي أ ذ ن ي ه ي ك ت ب لكن لا يضرهم أ ه ل ا ل س ن ة نسف كمال اهل ا ل س ن ة نسف ض ل ا ء اهل ا ل س ن ة نسف علماء أ ه ل ا ل س ن ة ي س ي ر و ن على ب ص ي ر ة لا يلتفتون إ ل ى من خلفه لا يستوحشون ل ق ل ة أ ت ب ا ع ه ولا يضطرون أ و يتضررون أ و يتاثرون بكثره م خ ا ل ف ي ه لا الذين, ج... الذين قال لهم الناس إ ن الناس قد جمعوا لكم ت خ ش و ه م فزادهم الاله انما همهم وتوكلهم و إ ي م ا ن ه م بربهم وتوكلهم عليهم ف س أ ل و ه التثبيت والاتقان س صح ف أ ه ل ا ل س ن ة إ ذ ا كانوا ي ن ي ل و ن على هذا وقال اعطيهم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في غيرنا حديث منه لا تزال ط ا ئ ف ة من أ م ت ي ظاهرين على الحق شايفيني يا إخوة؟ ظاهرين إخوة ع لما ى الحق ل تعلموا ت ف ق ه و عني ابرد ان هذه ا ل د ع و ة لقد مضى ا ل أ و ل و ن و أ و ذ و ا أ ب ا كبيرا من هم ا ل أ ن ب ي ا ء ف أ ح ن ا ن ت أ ث ى ونقتدي نكتسب ا ل أ ن ب ي ا ء فلهذا فزادهم ذلك قال سبحانه وتعالى ان حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما, ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله على ان ا م نصر الله ا ل ع ف ي م فننضبط خاصه مع بعض الاستراحات ومع بعض ا ل أ ع ر ا ف والعادات يعني ننضبط بها إ ن شاء الله من باب العرف ومن باب النظام ايضا ل إ ن م ا أ ق و ل لهم اصول ما هو ا ل أ ص ل فيكم ل ي ح ا ل أ ص ل اصول و ح ق ي ق ة يعني طبعا ما ينبني عليه غيره يعني ا ل أ ص ل هو ما ينبني عليه غيره هذا ا ل أ ص ل إ ل ي ه ترجع كل الجزئيات وكل الفروع وكل الاشياء كلها ت ن ب ط به وهو ا ل أ ص ل الذي س ت م د منه و م م ك ن أ ن نفرع عنه أ ش ي ا ء لعلها تثبت مسائل ج ز د ي ة وتوجه كذلك دقائق ف ر ع ي ة ومسائل هكذا ا الى غ ذلك ف أ ه ل ا ل س ن ة لهم اصول ولهذا كانت لهم اصول وكانوا, فحو وكانوا يعني نسخه للفحور ورزق الوصول وليسوا كاد ا ل د ع و ة اليوم ترى ر ج ل يبقى قيدا و د ه ر ا وقرنا من الزمن دعوتهم تصر وتجور ولكن لا لد ن إلى لا ندري الى أ ي مال تؤول كدعوه كثيره يا إ خ و ا ن شوفوا ا ل آ ن ح ق ق ت ه ذابت و ذ و ب ضاعت وبيحت ضموا واضغط فلهذا قال أ و ل اصول ً أ أ ه ل ا ل س ن ة أ و ل ا ً أ ص و ل هذه هي القواعد والضوابط التي يبنون عليها دعوتكم ومن ه ا أ و ل ه ا أ ص و ل من ل أ ن ا ل أ ص و ل لو ت... نظرتم تجدون أ ص و ل الفرقه ا ل ف ل ا ن ي ة أ ص و ل ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ع د ا ل ي ة أ ص و ل ا ل ج م ا ع ة ا ل ف ل ا ن ي ة إ ل ى غير ذلك لا أ ن ت ينبغي أ ن تعرف هذه ا ل ج م ا ع ة كمن تكون حتى ما تظن البيانات و إ ن من البيان ا ل س ح ر ا ء حتى ما تغرك الشعارات الشعارات خط العاطفيين يعني وجزرين ا ل ي ا ل ز ب ع ت فيهم اراكم شفتوا الشعارات ا ل ي فاتت ان شاء الله تكون منها عبر وعظات فاعتبروا يوم الاخر يعني ممكن الناس في اول الامر يدعونكم بشعارات ولكن لا هذه الشعارات كلها لا اساس لها من الصحه ولا اساس لها من الشرع ولا اصل لها في د ع و ة اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فقريبا اصول اهل السنه فاهل السنه يا إ خ و ا ن هم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في سنته في عقيمته في كل شريعته ما ينبغي لهم ان يحدثوا وما يجوز لهم ان يخالفوا ولا ي س ف ع لهم ان يعتذروا ت ذ ر و او ا ي ك أ ن يقول هذا الزمان يقتضي ويقتضي ويقتضي هذا ما سنعرفه في الشق ا ل ث ا ن ي او الشطر التاني ث ا وسائل ن من يعني ي هل الدعوة و و ق ف ي ة ل ل ا ا ج ت ه د ي ة ربع ك ر د احاديث احاديث اهل السنة وتبيننا اهل السنة فاحنا بوضنا ان اهل السنة النبي هم نعلم طائفة تأتي فأصم في بيان ذكر م ن ص و ر ة ط ا ئ ف ة ن ا ج ي ة ط ا ئ ف ة ر ا ب ع ة ف ا ئ ز ة ذكر مثلا في حديث معاويه بن أ ب ي سفيان ا ل ل ي عده طرق ك ث ي ر ة و حسن ل م ج م و ع ة تلك الطرق لما الفرقة والسراقها قالوا اليهود إلى افتركت ذكر فرقة وافترقت ا ل م ص ا ر ى إ ل ى ثنتين وسبعين ف ر ق ة وستفترق امتي إ ل ى ثلاث وسبعين ف ر ق ة كلها في النار إ ل ا واحده هم اهل ا ل س ن ة والجماعه فقال سالوه في ثلاث وسبعين من هي قالوا من هم, من هم على ما أ ن ا عليه اليوم و أ ص ح ا ب ي أ ي من كانوا على ما أ ن ا عليه اليوم واصحابه في ر و ا ي ة ا ل ج م ا ع ة ا ل ج م ا ع ة يعني م ع ن ى من كانوا على م ذ ه ج ا ل ص ح ا ب ة اتبعوا ا ل س ن ة ع ط ا ل ة واطلاقا وانطلاقا وراسا وابتداء ومنهج ا ل ص ح ا ب ة ت ب ع وكذلك منهج التابعين والمتبعين ل ه ب حسننا ل ى يوم الدين اتباعه فكان لهم هذه ا ل خ ي ر ي ة كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت ا ل ن ا س انتم ل أ ج د ر و أ ك ب ر و أ ح ر ى أ ن ياتفي الناس بكم ما اشعر بهم دعوات الغير ولا كلمات الغير لا ولو ي ك ع د ه م لحن في الخطاب وسحر في البيان و ت ل م ي ق في العبارات وتلفيق ا ل ف ا في الشعارات وغير ذلك والله غ ي ر ذلك و ما يضرهم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الناس يسمعون ويعون ويتوبرون ويميزون و ي ص ف و ن ف أ م ا الزمد فيذهب جفافا و أ م ا ما ينفع الناس فينقص في ا ل أ ر ض ل أ ن ه عن فضول ذاهره وان شاء الله مدمره ل ر ة ا ومعينات م ل ع ل ي بالطارحة أ م ر ا ت العبادات ا ل خ ا ل ص ة أ م ر ه م بكذا يعني أ م ر أ ن يعملوا اعمالا صالحه و أ ن يتقربوا الى الله قربات يعني بقربات كذلك خالصه صحيحه مشروعه م ف... أ س و ر ه عهو لا نعم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللي بينوا الحمد لله ف أ ه ل السنه لما سطروا وحر... وقرروا و ق ع د و ا و ا س ط و ا وجعلهم الله ل ب ر ا ر ه و م ق ي ا س ه وجعلهم الله ا س و ة وقدوه ل أ ن ه م كانوا اهدى الناس سبيلا و أ ق و ا م ه م قيلا حتى ج ع ل مخالفهم مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه م أ ف ا ن يا إ خ و ا ن وهم أ ع ل م يا إ خ و ا ن وهم أ ح ك م يا إ خ و ا ن ومنهجهم أ س ل م يا إ خ و ا ن ما يغرك كلام ا ل خ ل ف يعني ي ر ي د و ن المجد أ ص ح ا ب التقريب و أ ص ح ا ب المجد هذه ا ل ط ر ي ق ة ما خ ل ن ا غير بين ي ع ن ي بين الطوائف ا ل م ن ح ر ف ة والمستقيمه لا مشت حتى بين ا ل ش ي ع ة و ا ل س ن ة بل مشت حتى بين اليهود والنصارى والمسلمين شايفين تعرف الشيطان كيف يسد ا ل ج ن ة فربنا قال و ق و ل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أ ن ت م مطلوب منكم أ ن ك م تدعو الى الله مش ب أ ه و ا ك م يا إ خ و ا ن إ ن م ا أ د ع و إ ل ى سبيل ربك بهذه ا ل ط ر ي ق ة ف ل ه ذ ل ا ل س ن ة ك ا ن ت ه هذه الطرق فأهل السنة ذكرنا حديث وحبيث عبد الله بن مسعود اللغه ا م س ح م ح ه ي ض ا لما قال عليه السلام بدا ا ل إ س ل ا م غريبا وسيعود غريبا كما ب د ر ف ط و ب ا من غ ر ب ا ء شوفوا ب ه د ا ي من ا ل ص ح ا ب ة ي س ل و ن نحن الى إ ق ص ا سمعود نفس ق و ص لما حدث ك م ه هش لا تستطيع ي ط ي ان تتمكن من هدف التخطيط من التخطيط هذا فهم هكذا لما اكثر ما غلق ص ح ا ت ة ي ا إخوان كان بعض ا ل أ ش ي ا ء نفهموش أ ش ي ا ء أ و ت ب ا ي ع ف ن عنهم رجعوا إ ل ى النبي صلى الله كما حصل في آ ي ة ا ل أ ن ع ا م الذين آ م ن و ا ولم ي د خ ل و ي م ا ن ه م بظلم اولئك لهم ا ل أ م ن وهم م ت د و ن شيء من حديث ب ن مسعود لما رجعوا الى النبي صلى الله ا ل ي ه و ن ل م قال ليس الذي تظنون ليس الذي تفهمون ليس ليس ففهمهم و أ خ ذ أ ن ظ ا ر ه م وشدها وجلبها و أ و ر ه ا مورثه حسنه فقال يعني في ص و ر ة في ا ل ق ر آ ن نفسه في ا ل ق ر آ ن نفسه لما قال أ و ل م تسمعوا قول لقمان لما قال به يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم حظيظ ب فطوبا للغرباء بيض بأن الغرباء في السلف هم فأهل السنة إذن عندهم فصول شوف يسألون يا يا أهد... يا إخواني يا التي الكتين هكذا لما قال قالوا الله المتبعون السنة إخوان السنة السنة الجماعة الخطأة أعطاها الشرف السنة ا كلمة رسول أهل أهل لهم أهل هم هم عندهم هذه إذن من من دعوة أهل ج إ ن م ا الطوائف ا ل أ خ ر ى هم م ف ر ق ة ا ل ح ز ب ي ة تفرق وتجمع تفرق التنظيمات اخرى تفرق ولا تجمع تفرق حتى تبقى الغيظه في جماعات إ س ل ا م ي ة زعمت اقول زعمت ها؟ يعني أ ش د لعله من, من غيرها على ج م ا ع ة أ خ ر ى أ ذ ك ر يوم التنصير يا إ خ و ا ن ما رايك ح م ل ة م ر ك ز ة في م ح ا ر ب ة التنصير اكثر من التفضيلي الدعوه ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة مثلا اليوم يمنعون كتب ممكن في, ممكن في المعارض كتب ش ر ع ي ة بينما كتب الانجيل ما يستحي رجل على ر أ س م ؤ س س ة م ع ت ب ر ة قل أ ن ا الذي أ ذ ن ت ب إ د خ ا ل ه ا وتوزيعها واشترطت عليهم أ ن يوزعوها مجانا و إ ذ ا أ ر ا د الله نشر ف ض ي ل ة طويت أ ت ا ح لها للباب حسودي هذه ا ل ط ا ئ ف ة دائما منذ, منذ الزمان الازمه ا ل غ ا ب ر ة والدهور ا ل ع ا ب ر ة و ا ل أ ق و ا س ا ل د ا ف ر ة ا ل م ن د س ر ه الا وحصل لكن في ثبات ويعلمون أ ن ه م قله ق ل ي ل ة ولكن أ ث ر ه م والحمد لله كبير و ص م ر ه م غبير والحمد لله رب العالمين لذلك ف أ ه ل ا ل س ن ة أقول أ ه ل السنه ة والله يا إ خ و ا ن حتى أ ق و ل ه ا ل أ ن ه ممكن اليوم لمن ستدعوهم صح ممكن ممكن يكون من بعض الناس المتكلفين أ و من بعض الناس غير المتفقهين أ و من بعض الناس المتحمسين ينفرون ولا يبشرون صح يعثرون ولا ييسرون يعرفون بما لا يعرفون ويقولون ويتكلمون بما لا يتعلمون ممكن ي ح ص ر هذا لكن ابدعوا ا س ا ث ا و إ ط ل ا ق ا و أ ق ا ر ه و ا ب ت د ا ء و ح ق ي ق ة و م ا ه ي ة وقناه و م ظ د ر ا وتوجيها فهي د ع و ة الجمع ربنا ا ل ل ي ق ا ل واعتصموا ب ح ب الله جميعا ولا تفرحوا واذكروا ن ع م ة الله عليكم إ ذ كنتم أ ع د ا ء ف أ ل ف بين قلوبكم أ ص ب ح ت م بنعمته ا خ ب ا ع ا ربنا تقال ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا الاختلاف اللي ي ق ض ي هو اللي يكون في ا ل كتاب السنه ة والحمد ل ل ويمشي فيه الدعاه في ا كتاب السنه ش و و و ف ا ق د ع ت م كيف وجودهم وقت ائمت ع ج و ه كل شيء ولكن كانوا حريصين على ضغط النفاس وعلى جلد المصالح بضوابط و م ق ا ي ي ة ونظرات و ن ظ ر ي اقصد ت أكثر القواعد ل أكثر ل ي الشرعية, الشرعية. الله. حتى ح ه كله م يدرؤوا يقول شر الخلاف الخلاف ا ل ف ر ق ة شر كلها ف ي ض ر ك و ن ا ل ف ر ق ة ويتقون الخلافه ل أ ن الشريعه جاء من أ ج ل نجم ع الناس من اثار وثمار وحكم ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ما ترون والاستفاض عند أ د ا ء ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ما تعلمون الله. حتى بذل ا ل أ م ر في ذلك الوعيد الشديد لمن يختلف ولمن يكن سببا ً في اوجاة الصف او لمن يكون سببا في سبباً قطع الصف وتوعد المصل الذي ت ع ر ض ا ل ص ل ا ة خلف الصف منفردا بالبطلان لا ص ل ا ة لمن صلى خلف الصف منفردا من أ ج ل أ ن ينبسط الناس ب ا ل ج م ا ع ة ومن أ ج ل أ ن يكون الناس كلهم مع الجماعه ف د ع و ة أ ه ل السنه هي د ع و ة ا ل ج م ا ع ة ما تحب ا ل ف ر ق ة و ا ل ف و ض ة و ا ل ف ت ن ة أ ب د ابدا أ أبدا نرى كذلك في ا ل ص ي ا ن يا إ خ و ا ن بارك الله فيكم كيف الشارع الحكيم جعل فمن شهد منكم الشخصه هل يصومون لا تصوم و ا حتى ترونه لك صوم لرؤيته واقبل لرؤيته بل جاء ا ل أ م ر أفق وطبق ا ل أ م ر وحسم ا ل خ ل ا ء وقطع ج ر ا ز ر الخلاف واستعطر ش ع ف ة أ ص ح ا ب الخلاف بتلك الحجج والبراهين وتلك ا ل أ د ل ة ا ل ق و ي ة التي تضحض وتفند كل شبهاتهم وكل شهواتهم وكل دعواهم فقال صومكم يوم يصومون ي يصوم وفي م يصوموا الناس ر و ا ي ة صومكم يوم تصومون و ف ي ت ر ك م يوم يفطر الناس أ و يوم ت ف ط ر و ن أشاء الله شايفين يا إ خ و ا ن من أ ذ ن ان لا يسرق الناس و أ ن يسر على ط ا ع ة الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ح وكذلك في الحج انظروا ج في في و ا م أماكن مختلفة وأذن في الناس في بالحج يأتوك رجال وعلى كل ظامر يأتين من كل عميق من كل زجي العميق ي ا ح ل ة ي أ ت ي وياتي ل ماشيا راجلا ياتي همه في حرص في ا س ت ج ا ب ة في ت ل ب ي ة والحمد لله ي أ ت و ن كلهم م ل ب ي مستجيبين يعني ا ص و ر ة ص ا د ق ة ليشهدوا منافع لهم الشارع خ د ه م باش كلهم يبتدل ايذارا وردها ل ل ه ويلب و ا تربيه و ا ح د ة ويكون في زمن واحد وبمناسك و ا ح د ة وبمواقيت زمنيه و ا ح د ة كذلك م ك ا ن ي ة و ا ح د ة ل ق و ل ه ا ع ب ى ا ل ص ل ا ة الحج عرفه كلكم تجتمعون في يوم واحد في يوم واحد على صعيد واحد في ع ر ف ة في د ع و ة يا إ خ و ا ن تجمع الناس مثل هذه الله قال لو أ ن ف ق ت ما في ا ل أ ر ض جميعا ما أ ل ف ت بين قلوبهم ولكن الله أ ل ف بينهم الله هو الذي أ ل ف بيننا بدعوته لهذا ا ل د ع و ة إ ل ى الله تكون على سبيله وعلى منهاده و م ن ق ل ا ل ق ر آ ن ه وسنه نبيه المرسل من لدنه سبحانه مبينا ما قاله سبحانه معلما ا ل أ م ة ما يدفعها ي ذ ك ي ه ا إ ل ى غير ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي أ ر س ل ه في ا ل ه د ى ودين الحق ليبغيئه على ا ل د ي كله ولا ي ع ب أ ولا يكترث ولا يتعطر ولا يلتفت إ ل ى الماكرين والمشركين والكافرين و لو كره المشركون النبي يقول ك ر ي م ت ا لعن العباد ا ل أ م ر فلعلك باخر نفسك إ ن لم يؤمنوا بهذا الحديث الا أ ن ت ما يهمك ما يهمك يا أ ي ه ا الرسول بلغ ما أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك فبلغ النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال الله أ ق و ل الحق من ربكم ان الذي أ ق و ل ه ليس من نفسي、آه. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه المكينا بل قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن ل الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه ّ شهيد و فالنبي عليه الصلاة والسلام عليه هذه ا ل أ م ة لهذه ا و ر ولذلك ك ا ن أهل السنة والجماعة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في السراء والضراء في ا ل ق و ة والضعف في السلم والحرب في كل ا ل أ ح و ا ل والظروف و ا ل أ ق و ا ل باعتبار ا ل أ ح و ا ل والحروب باعتبار الظروف هكذا هي الدعوه لذلك الله قال طيب لان الدعاه إ ل ي ه هم أ ح س ن الناس حول اجتزل والاجتزل و أ خ ط ص الكلام ا خ ت ف ا ر ك و أ ج ع ل ه محطات ووقفات حتى يعني غير م خ ل ة إن ه ا ل ه وغير م ه م ل ة حتى م ن ض ب ط بالوقت ان شاء الله, وغير حتى في الوقت إن شاء الله فأقول فلا بد إذن من م ع ر ف ة تلك الضوابط لما نقول هذا ضابط يشترط للضابط أ ن يكون أ ص ل ا منضبطا شيء حتى يكون ضابطا غ ي ر وهذا ا ل ض ا ه ر ا ل ل ي ي ض ر ط الغيب بمعنى حكمه يسري ويستغرق كل هذه ا ل أ ش ي ا ء التي ل ي ن ع النسائل تنضبط, يعني تنضبط مثل على خلاف فأقول ض بها ط تمشي ل الله قال مثلاً في مسألة الدعاة كما قلنا الخيرية اللي جثتها النبي أن الله الله خدها للناس قال كنتم خير أمه للناس مسألة صلى عليه وسلم أمة أمة كنتم أمة في خير خير أن أخرجت أخرجت صح؟ تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله انتم تدعون الى الله بالمعروف وتنهون عن المنكر كذلك لكن كيف كما قلنا المعروف وما امر الشارع المكلفين بفعله ولكن الناس ت ر ك و ه فيرشدونهم ويذكرونهم ويرتحونهم و ي أ م ر و ن ه م ويذمرونهم وكذلك يحذرونهم من المنكرات زي ما نقول الحلال والحرام اذا نقول الحلال والشر يحل الله للناس والشر يامر ف ي ه الله سبحانه وتعالى مثل ما نقول هذا واجب ف ر ب ن ا قال يعني أ و ج ب علينا هذا ا ل أ م ر فهو أ و ج ب على المكلفين فعل ذلك ا ل أ م ر و إ ي ج ا ب ه له, له عليهم ح ا ل على سبيل الحكم و ا ل إ ن س ا ل ليس لهم أ ن يقدموا أ و يؤخروا ليس لهم أ ن يتصرفوا إ ل ا في حالات و إ ل ا ببعض ا ل أ ع ذ ا ر ا ل م ع ر و ف ة كما هي م ع ر و ف ة يعني من الموانع و الاهليه د أو إلا غير ذلك كما ولكن دائما الله سبحانه وتعالى ي ب ي ن هذه ا ل أ ش ي ا ء فالواجب ما امر الشارع المكلفين بفعله امرا جازما على سببحته ي و ا ل ل ن ا م فيلتزموه و ي ح ر و ن والحرام ما أ م ر ه م الشارع بتركه واجتنابه وذرء ذرائعه وسدها خشيه الوقوع فيه ولا ت ق ر ب ا ل ز ن ا إ ن ه كان فاحشه و س ا ب ت بها فكان السد الأكثر فلذلك ذرائع قال يعني ما نهاهم ع ن بل ما أ م ر ه م ب ا ل ت ر ك ي أ م ر ا جاثما صارما حازما على سبيل الحكم و ا ل إ ن ف ع فلذلك انتم شايفين هذا على ل سبيل البينه و و إ ل ا تذكرون حديث النعمان بن بشير المتفق عليه الحلال بين ّ والحرام بين ّ شايفين قل تعالوا اتل و ما حرم ربكم عليكم قل لا أ ج د فيما اوحي إ ل ي محض يعني كلها ق ي م ة على على بينات أ ب ي ن ه ص ر ي ح ة فلهذا رأى الله لما خل ّ هؤلاء هم النبراس و ا ل أ س ف ف أ ق و ل ان ا ل س ن ة يا إ خ و ا ن رب ن ا سبحانه وتعالى خلهن ّ هم, ال... هم القدوه والاسوه أ ل م ي ق و ا لله تعالى نذكر ثلاثه ايه ا اختصاص يعني الآية التي شفناها و ا والآية ا ل أ خ ا ل ت ص ا دعوة و ب أ ي ح ج ة و ب أ ي عذر يعني لست ادري كان دينهم مكنش غلط, كأن غلط؟ أو كانه فهميش غلط أ و ك أ ن ه في شك ل منه غلط من الذي الداخل شوفوا لممالك ا م رحمه الله عليه لممالك ا م إمام, امام دار ا ل ه ج ر ة و إ م ا م علم الهربه كان لا ي س ت و ه في المسجد ا ل د ب ن كما قلت ولا ي س ت و ه في ا ل م د ي ن ة شوفوا منيح بشير بطل نفس الدين ل أ ن الناس لعدم الساعات يحبون يستكبرون يحبون ي خ ت ر ق ا ل هذا الكلام سمعه ابن الماجيشون حتى لم يبته سمعت مالكا يقول كما ذكر هذا ا ل أ ث ر أ ب و إ س ح ا ق الشاطئ بالغرناطي في كتاب الاعتصام ف يقول م ل يقول ا شاهدوا حاشا قولا واحدا مش تركوا تكونوا تحبوا رسوله وبالفعل تاركين سنه رسوله صلى الله عليه ن وسلم فينبغي ف... أ أن... ن نعلم ب أ ن نبين كل شيء والرسول صلى الله عليه وسلم ارشد إ ل ى كل شيء هكذا ولا لا ف إ ح ن ا لن ن ش ف ب أ ن ه ذ ا ا ل أ م ة و ا ض ح ة في دعوتها والذي صعب فتن اكمل البيان إ ح ن ا شايفين ح ج ة الوداع ولا لا هذا هذا البصر شايفين حديث مسلم ما عداكم ان ت ق و ل و ا فيه لقالوا نقول ن ا ط ح ت وعبيت وفلت الله قال اليوم أ ك ر م ت لكم دينكم وارضيت لكم الاسلام يعني ك لا ب ق ا ش ا ل ش ه ا د ة قاطره على المؤمنين على المحبين لا على القريبين لا بل تعدتها إ ل ى البعيدين تماما والمبغضين والحاقدين والحاسدين والكافرين واليهود والمشركين حتى ي ج ي ك ع ب ا ل أ ح ب ا ر كما في ا ل ب ق ا ر ي ي أ ت ي الى عمر الخطاب ويقول له ان نبيكم ا علمكم كل شيء قال يا عمر آ ي ه في كتابكم تقرؤونها لو ش و ف ه م ل ي ش يعني في آ ي ة تقرؤونها انتم عشر ا م س ل م ي ن تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها الى ع وإقرارهم وبيان إ ق ر ر ا ه م و مشاعرهم كانوا كاذبين وغطانين ك ا ا ن و قالوا يعني نتخذ ن ا يوم دزلها اذا أ ن ه ا ن ز ل في يوم ع ر ف ة ويوم ج م ع ة لكن ما لهذا أ ن ز ل الله الكتاب وما هذا المراد من أ ه ل الكتاب لو كانوا حقا تعلموا الكتاب وانضبطوا بالكتاب ولكن يعني ر أ س ه م كذاب و إ ن كان ك ذ ا ب يعني يكتبوا أ ن ت م شايفين كب... م ث ل م ا فعلوا فيما كتبوه واختلقوه ولفقوه هذا قال هذا بينما ن ق ا و ل اللي يصرح أ ي ض ا اللي جلب ا تلمان سلمان و يقول إ ن نبيكم ع ل ّ ل ك م كل شيء حتى الخضار حتى قضاء ا ل ح ا ج ة شايفين ف أ ه ل ا ل س ن ة إ ذ ا أ ل م و ا باصول ا ل د ع و ة ف أ ص ل من اصول هذه ا ل د ع و ة اللي تنضبط أ و ل ن ا ربنا سبحانه وتعالى بينا يا إ خ و ا ن ي صح بينها في قواعد م ع ر و ف ة بضوابط م ع ر و ف ة والحمد لله اجعل الدعاه أ ف ض ل الناس والدعاه ينبغي أ ن يكونوا أ ع ل م الناس او ان ي ت ع ل م في ا ل م س أ ل ة لكن يضبطها ويفهمها ويبلغها كما تحملها وابتهمها ح ف ظ ا ً ل ه ا ولهذا قال سبحانه وتعالى أ ظ ن كما في ص و ر ه حسنه ومن ح ت ن قولا ً ممن دعا إ ل ى الله وعمل صالحا وقال إ اننا مسلمين دعا إ ل ى الله ما كانش د ع و ة ه ا ي أ ص و ل ا ل د ع و ة يعني الناس المسلمون أ ه ل السنه ة إلى إخوان اليوم ل ل أي شيء يدعون يا وينتدعين وينتدعين شوفوا دعوكم ا ي ب الى فيكم يقولك أهل السنة أننا إ أ ي شيء يدعون فيه قيمين القيم جماعات والله على الشرك ومثباب الشرك على على ق ا ئ م على مخالفه الدين مات ب ا ل ي حتى أ ر ا د البعض منهم أ ن يجعل الخلافه امرا هينا و أ ن يجعل المختلف فيه أ ي ض ا أ م ر ا بسيطا فقال لنعمل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه قالت شايفين عزوان ولو قالها من قالها الاول في الصينيه ولكن الاصل في الكلمه والقاعده والارض ما فيها م ن ا ن ف ا د ه وغيرها لعله فلذلك نريد أ ن تكون هذه ا ل د ع و ة إ ل ى الله وما نحسن قولا ممن دعا الى الله ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الله أ ر س ل ب ا ل د ع و ة إ ل ي ه فلما تب إ ل ى الله هذا هو ا ل أ ص ل في الدعوه ل أ ن الدعوه يعني ك م ا قال ا ل ن ت ي م ي ة هي الدعوة, يعني يعني الدعوه الى الله يعني مما قال تعرفها وتعرف ك ث ي ر ممكن يعني مما ي خ ب ر ن ا ل آ ن الدعوه إ ل ى الله هي الدعوه إ ل ى الايمان به وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أ خ ب ر و ا به وطاعتهم كذلك فيما أ م ر و ا به في تصديقهم وطاعتهم ان تصدقهم. تصدقهم والحمد لله ما تكذبوهم تصدقوهم وتأتمرون وتمتثلون وتلتزمون استقم ت م ا ب م ر ت ومن تاب عنك و معك ن ب انت واللي حولك انت واللي معك لهذا جاء في س و ر ة يوسف م ش ي ي ن فضلنا هذا التعريف كما في س و ر ة يوسف قل هذه سبيلي قل هذه سبيلي ادعو الى الله ادعو الى الله على ب ص ي ر ة على بصيره علم علم الكتاب والسنه ا ل ش ر ي ع ة اللي و ض ح و ا للرب سبحانه وتعالى ما يلبسش الخالص صح إ ن ا ر س ل ن ا ك بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إ ل ى الله ب إ ذ ن ه واختراع ر ونذيرا و ا د ي المذيع إ ى الله بإذنه ا ف ي ن بإذنه و ر لهذا قال قل هذه ا ل ب د ي ن ه ادعو الى الله ع ل ا بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وكذلك يا ا خ و ا ن قوله تعالى ادعو الى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين يا اخي متكونش عندك الشده زيك على الحد متكونش ا عندك الفضاضه هذه اللي خرجت عن ا ل إ ط ا ر ومتجوزه القدس مش قدسك يعني لا كون تمشي كل يعني بكل مقام مقال لكن ا ل م ق ا م هذا يكون بالوحي د يكون من صيه ا ل ق ر آ ن الكريم فربنا سبحانه يشوفوا س ي د ن م و س ا يا اخوان باش نعرفوا ببعض ا ل أ ح ي ا ن انه قد يكون مع القريه تتشد ا ت ع ل ي ه ومع البعيد ت ل ي ل ه شوف ك ي ن تصرف سيدنا موسى مع هارون اخذ يجره من ليله ورعته ولا لا بينما امره الله وهارون ان ي ق و ل لفرعون قولا لينا لعله يتذكر او يخشى مع انه فرعون وفرعون وما قاله فرعون ش ي ك لذلك ينبغي اذا في هذه ا ل ق ص و ل م ط ا ب ق ة د ع و ة أ ه ل ا ل س ن ة ل د ع و ة الرسول عليهم وسلم ا شبرا بشبر وذراعا بذراع ا س ي ب ي ن يا اخوان هذا الاصل دخل عفوه هو أ ه ل اهل ا ل س ن ة ما قاله ا ل ن ي صلى الله عليه وسلم لانه صح عندهم أ س و ة فيه وعندهم حسن سهل لفكر أصحابه. سهل لفكر أصحابه. فهم لفكر أ ص ح ا ب ه الثالثون لفكر أ ص ح ا ب ه فهم أ ع ل م من غيرهم ولهذا ربنا قال في حق أ ص ح ا ب ه النموذج الاكثر ما شاء الله قال ف إ ن آ م ن و ا بمثل ما آ م ن ت م به فقد إذنهم و ق اهتموا ل النبي الحق والحمد ل في آية بين بخرى بعد ما بأن صعب ما درق شيء يعني ح ى قال الثلف يعني ف ل وقال يعني في بعض ايات ل ح مسائل ح ى يطير اخرى يعني إ ل ا وعدنا في اقصى ع د ن ا في علم حتى وصلت سفيان الثوري ق و ل ي يا ف ل ا إ ذ ا استطعت هذا العلم احنا ي خ ص ن ا ا ل علم ما تحللناش م لهذا جاء كلمه فقه ا ل د ع و ة فقه الدعوه, الدعوة. مفهومها الشرعي مفهومها ا ل ا ص ل ا ح ي مفهومها الحقيقي مفهومها العلمي يعني ك و ن ش انه اللي يتعلم صح يكون على ب ص ي ر ة على ب ص ي ر ة العلم مش、شخصا. لذلك الله سبحانه وتعالى ب بني, بني ا ل كل شيء وما ت ر شيء هذا ا ل ل ي شهد به الله سبحانه وتعالى وشهد به الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد به ا ل ص ح ا ب ة وشهد به ا ل أ ع د ا ء والفضل ما شهدت به ا ل أ ع د ا ء ولا لا فربنا يكون شوفهم ليش هذا منهاج تاع من من ا ل ص ح ا ب ة ومنهاج تاع اهل السنه والجماعه اللي طبقين حقا لاسوه النبي صلى الله عليه وسلم فاللي قدموا النبي قدموه لي اخروه وتوسعوا ف شيء يتوسع فيه وما توسعوش في ا ل ش ب ي ضيقوا نفس وسعت في أ م و ر حتى وقعت في فجور وحتى حصل لها هذا ا ل ت أ خ ر ل أ ن ه ا أ خ ر ص ت الحق بقول الزور ويا ويلهم يوم النشور إ ل ا أ ن يستغفروا فيغفر لهم العزيز الغفور سبحان الله لذلك فقال ومن يشهك الرسول من بعد ما تبين لهم ه د ى تبين ل م اهل البيت ويتبع غير ا ل سبيل المؤمنين ن و ل ه ما تولى ونصره جهنم و ا س ا ت مصيرا <تصفيق> انت خير لهذا كان كما قال عبد الله ا بن مسعود يثني على ا ل ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم ويبين حقيقه خصال الصحابه في النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا ابر قلوبهم واقلهم تكلفا ً و أ ع ل م ه م وانفقهم اتباعا ً و أ ه د ا ه م سبيلا ً واقوام بياع من بين خ ص ا ئ ف ه م حتى قال في حديث يصح موقوفا ً ولا يصح مرفوعا ً ما راهم بصدبون ن المسلمون حسناً ب ي ه ي أنه حسنا أهل ل لما تبعوا سبيل فهو م ا ل ف ز ن وهم ا ل ن ا د ا ل م ن ن وإن كان ص و و ر ل ع ل ه م اليوم ر م ى ن ه و ذ ي ن ر م ى ن خ ذ و ل ي ن يعني ولكن ما يضربوهمش ابدا ر م ى الناس يرموهم ب أ د و ا ئ ه م وعمومهم ويتهمون اموهم أ ص ق ا ب ه ا ولكن كما قيل قديما سوف نرى إ ذ ا جلعا كالغبار أ ف ر س تحت ك ا ل ش م ا ل بعد حين يظهر اللي ح ق ي ق ة حقيقة, حقيقة ر مش ماشي مشي مريحه واللي م ش ي مشي ويكذب على الناس ويكذب على روحه المؤمنون م ا يكذبو ش على ا ن س ه م و م ا يكذبو ش على ر ؤ ي ه ا ل س ن ة يذكرون حق ما لهم و ما عليهم أ م ا غيرهم إ ذ ا ذكرت ما ع ل ي ه كادوا ي ق و ل و ن عليك ل ه د ف يتهمونك يحايدونك يخدمونك يسبونك إ ل ى غير ذلك و ي ر م و ن ك و إ ل ى غير ذلك شوفوا غير غ... غ... قليل من كثير و غير من ف ي س في بعض التنبيهات لما عليه بعض الجماعات شايفين يا إ خ و ا ن بارك الله فيكم لذلك اهل ا ل س ن ة هذا هو ديدنهم وهذا هو دينهم وهذا هو منهاجهم و ه ذ ي ه م طريقتهم ف ا ر ب ن ا امرنا باتباعهم فجعلوا ل أسهموه الى الاصل أ أول م او التسموه ك إنكم أ كانوا、يسألونه. لانه ع يمسحون ان ي ي س أ ل و ا ع ن بعض الدقائق أنتم ش ا ي ي ف ن ه ذ ه الأعطاء ل ي ف ر ح و ا له يأتي بعض ا ل أ ع ر ا ض حتى يكون ف ر ص ة كيف تكون معامله النبي صعب صدقت صدقت صدقة صدقة يعني يعني دعوته يعني دعوة دعوة دعوة يعني قبل كما كان كل ما قال الأجساد فيها فيها فيها الله سائل قليل خلق يشغل تحقيله في في شيء في أي تحقيله أنه أو حتى حتى جهة ك ا ن و ا يتصدق والناس يسلمون ت أ خ ر ا ً واعجازا إ ع ج ا ً م ت ب ً ويعيش ب ه ذ ا الصدقه يا قوم أ ك ر م ه م فان محمدا يعطي ويتصدق صدقه من لا يصدق هذا دين ولا خ ل ي ن ي كريم بن جزيره ا ل ل هذا ما شاء الله والله يعني هذا هو الرجل الحق وهذا هو الدين الحق اللي ق ا ي ل على أ س س الحق فما دون ذلك فوقعته لذلك مطابقتهم في ذلك فينبغي علم ذلك فقلت لكم يا إ خ و ا ن بارك الله فيكم أ ن ه م كم اسال نعطيكم ثلاث امثله نكتفي ب ا ل ط ر ي ق ة ا ل ث ل ا ث ي ة من باب التعليم شايف؟ لما ننقل ان في حديث لنوازل الفرعات كما ا ن ت ه المسلم شو ف و م ل ي ح إ ح ن ا د و ل خ ص ن ا يخصنا الناس يتعلموا قبل منك لا تقبل ش على شيء حتى تعلم ما تعلم تقولش شي حتى شيء هذا هو الاصل الدعوه لا تكون على ما هي ط ر ي ق ة الجماعات الاخرى بدون م ان ف ر ع و ل او ب د ن ما ن ع ي ش لعله ي أ ت ي البيان في, في, في, في محاضرتي بعد الظهيره أو ي يتقل الأمرين مهمين المهم للنواس المستمعان فأقول أن نفسنا عن جاء جئت أسألك الدر والإسم طبعا في حديث و ا ب ص ة لكن حديث و ا ب ص ة كما ذكر ابن رجب ح م د أ و ر د ه ولكن الحديث فيه ضعف في سنده ضعف لا يغني عنه حديث حديث النواه ف البرد ابن ي ي ف ن ا ل ع ي الوألة سمحان تكمل م و م ن ب ب ط ة بضوابطها ا ل ح ق ي ق ي ة تحملا اقتلاعا اعتقادا تعلقا ت أ ل ق ا تحلقا من غير تملق وهكذا ا ل ح م د لله حتى ل ب ر ا ل غ ه ا ل ب ر ا ل و ر ا ل م ر و د لله ر و ن البرن الآن ا يتكلم إلى ر ق اذكر اصول الايمان اذكر ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة أ ذ ك ر الصفات ا ل خ ل ق ي ة الصفات ا ل ن ف س ي ة ا ل ق ل ب ي ة يعني ذ ك ر ك أ ن ه تتلم شخصيه ت ع ق ي د ً و ع ب ا د ة ً سلوكا ً وخلقا ً م ع ا م ل ة ً يحني ما شاء الله حتى قال في آ خ ر ا ل آ ي ة ق اولئك ل أ الذين صدقوا و أ و ل ئ ك هم ا ل م ت ك و ن فلنجع ا من اوتي ا جوامع الكلمه فما يقولوش كذا وكذا وكذا وكذا ممكن يطيل عليه الرجل قالوا جئت ل أ س أ ل ك عن ا ل ا ل قال الذل حسن الخلق صح وكذلك ا س أ ل ك عن الاسم اه ا ت ع ل م التوحيد وتتعلم الشرك واسم و ق ف ي الشرك هكذا ولا لا صح ف م ا يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يعني ذ ا ئ ا ل م فعليكم بالسنتي وسلطه ولساره في المدينه وإياكم قالوا الاسم. الاسم. نفسك ب ا ا ل ش ي ء شاء الله. تعود تحس. تحس. تشعر إن شاء الله ت ع واياكم د تحس ل ل ل ه ق ب حي ش م ي ت ت ح س و ا يا إخوان ساعة ت ح ي تبيدي بش شوف الامور ك ش لأنا جاء حبيث آ خ حبيث أبي ذرل يعني و... واتبع السيئه الحسنه الناس بالخلق ا قال تذبحهم ما حتى في الصدر وخالق الناس ه حبيث بطار بخلق حسن أ ل ل ه شوه ا ا كان كان س عن يتفأل أي شيء يتفأل عن ا ل شيء ا ل ل يربطهم ي بالله ه ا ي ا ل د ع و ة ل ل ه النبي صلى الله عليه وسلم لما س أ ل ه ابو ه ر ي ر ة قائلا يا رسول الله من أ س ع د الناس بشفاعتك يوم القيامه ب قائلا لقد ظلمت ألا يسألني ر ر ي حين ة والسؤال نفس السؤال منيح والسؤال من الحل لهذا رب قد تسالوا أ ه ل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون تعلموا بالسؤال ف إ ذ ا لا بد من م ع ر ف ت ه ا وطبعا هذه ا ل م ط ا ب ق ة حتى تتأتى له و ه ه ذ ا ل م و ا ف ق ة حتى تتحقق له ينبغي أ ن يكون على ب ص ي ر ة ا ل ح ف ل ه فالنبي عليه ب ل ص ل ا ق و ا ل د ع و ة قال قل هذه السبيل أ د ع و الى الله على بصيره ح ب ن ق و ل اسمحوا لي نعم, نعم, نعم اللي معندوش ا علم ما يدعيش لا تقول ليش أ ن انا ح ندعوهم على الرب و ن ت ك م ل ه م لا ب ا ذ ا تدعي بالشيء اللي ت ع ل م تقدر تتعلم هذه ا ل ط ا ق ة اللي مديتها ل ل ر ح ل ا ت والجولات والخرجات ا والرحلات خلوكم مثل نقصد هذا بجماعه ا ل د ع و ة ت ب ل ي غ لو ق د ت و ش ع ا د في قاعات ة لازم تتعلموه مثلا عنكم د النفذ الطويل ن ف ا ل والحرص و ا ل ه م ة تتعلموا ان شاء الله وتستلموا ستتعلموا ان شاء الله وتعلموا لهذا تكون على فصيله الدعوة ذ ه ما تنجحش بل ت ل ق ل ب على أ ص ح ا ب ه ا ينغلقوا ويتعصبوا ويتجهلوا الى غزه كما هو ا ل أ م ر في الصراعات ا ل م و ج و د ة بين ا ل ج م ع ا ت اليوم هذا هو لنا وطبعا لما يقول أ ن ه يقوم على منهاج يعني ينبغي أ ن يكون هذا ا ل د ا ع ي و من أ ص و ل هؤلاء أ ن ه م أ و ل ا كما قلنا العلم بالكتاب و ا ل س ن ة هذا واحد ا ل س ن ة عالمون وعارفون بكتاب و ا ل س ن ة مطبقون ومصابقون ل م ا كان, كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته و م ت ب ع و ن و م ت ز م و ن بهذه ا ل د ع و ة و م ب ت ع ل و ن عن كل ما يخالف هذه الدعوه ة فلذلك ي ن ف لما نذكر هذه ا ل أ ص و ل باختصار شديد ل أ ن ه بقيت حوالي خمس ولا عشر دقائق, حوالي خمس ولا عشر دقائق فنقول يعني لما نشوف هذه الاصول الموضوعه اللي ض ح ى الشارع الحكيم ف أ ه ل ا ل س ن ة ما كانت عندهم اصول ك ث ي ر كمنا و غ ز ي ر ة عددا ولا لا لا و بعيده حدا وكذا كانت أ م و ر م خ ت ص ر ة من داد أ ن ه م يبذلوا للناس فلهذا ربنا ف سبحانه وتعالى جعلت اهل ا ل س ن ة تقوم دعوتهم م شوفهم شوفهم إخوانا دعوتهم و ليه ليه يا ما على على عجلة ولا ما شاء الله. تقوم على آه عن اولا عن ل العمل أ و ل ا ش تكون ابراهيم الناس اليوم يشوفوا الشي اللي يروي يدير الفلان لهذا ربي سبحانه وتعالى رد على اهل الكتاب وافصح أ ه ل الكتاب وعاد عليهم ا ع ووضحهم و أ ن ف ه م وزرهم و ن ه ر ه م يعني ل أ ن ه يقولون ما لا يفعلون قال سبحانه وتعالى أ ت أ م ر و ن الناس بالذر إ ن ك م تدعون الناس للحق وتدعون الناس للخير وتدعون للناس ل ل ط ا ع ة وتدعون الناس زعمتم لكذا وكذا أ ت أ م ر و ن الناس بالذر وترفون أ ن ف س ك م و أ ن ت م تدلون ا ل ك ت ا ب ة أ ف ل ا ت ح ق ل و ن أ ف ل ا ت ح ق ل و ن لذلك ا ل د ع و ة به ولهذا كان ا ل أ ن ب ي ا ء وما خالفكم أريد أن أذب إ ل ى ما أ ن ه ا ك م اليه أ ن ا أ و ل من انسجم ما تبقى لي مخالفا لكم حتى أ ن أ ص ح ا ب النبي ر ي ط ا ن أحسن ر ص ح ح ت ى بعد الله ع ي يسكل عليه الأمرا أ و هم س ل ي ت ك ل و ا ه احسن ا ل يجعله يسألوه عليهم ت ر ة ي ا إخوان يقولهم يعني كما في روايه د ع ا ئ ي ة وغيرها لما قالوا وانه لن يدخل احدكم ا ل ج ن ة فعمله قالوا ولا انت يا رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ولا انا الا ان يستغردني م هذه الله ط ر ي ق ة أن ا و ر كلها نشترك فالأنبياء هم الدعاء هم أ و ل من ي ط ب ق ه م الأنبياء ائتس النفس ويقتدون به فهي و قالوا يا موسى إ ن ا لمدركون قال كلا إ ن ان معي ربي س ي ف ي لا أ ن ا عندي ثقه بالله أ ن ا دعي ا إ ل ى الله عرفت باللي يمشي على الطريق وربي قال م ا ت خ ا س ما خافش اما اللي, م... اللي مش ممنين ومش مقتقدين ومش مقتنعين مترددين متخوفين لا、منخاش. ما خافش ما ظنك باثنين والله ثالثهما لا تحسن إ ن الله معك لذلك لما ك ا ن و ي ط ب ق هذا الشعر ي ع ل م ا ل ن ا س ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل قوله الحق وربك ما يخربش اللعاب لهذا ك ا ن و ي ط ب ق و حقا و ي ل ت ز م كذلك حقا فينبغي عن الدعاء أ ن يكونوا اول وان يكون مثل ا ل س ا ل ه القاب ح ل و وفاصيح وصريح ومليح م ا يكون ش العمل كذلك قبيح قال تعالى يا ايها الذين آ م ن و ا لم ا تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون فاذا كانوا يعملون من ا ل د ع و ة ومش فقط ل أ ن هذا لهم ي الكثر بل كانوا يدعون و ص ح ل دعوتهم شوفوا دعوتهم يا ا خ و ة حتى قيض الله لهذه ا ل د ع و ة أ ئ م ه ع د و ل ا وخلفاء ف ح و ل ا يعني متبعين ومطبقين وملتزمين ومقتدين يعني وجائنين بين أ ع ي ن ه م أ ص و ل ا وجعلوا ممارساتهم اصولا سائرين أ ن يرزقهم الله اصولا حقا وكان الارتباط بهم أ و صار ان شاء الله فلهذا هؤلاء كانوا على هذا المنهج حتى قال ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الله يعني س ع ى الناس م ح ت ا ج ة إ ل ى واحد شوفوا ا ل أ ل ب ا ن ي يعني مثلما بقر الاستاذ قبل قليل د ع و ت الرجل ش و ف كيف ك ا ن د ع و ت ل ل س ن ة يا إ خ و ا ن ي س م ح و ل ي فقط د ع و ت ل ل س ن ة كانت بالصدق د ع و ت ل ل س ن ة كانت بالاخلاص د ع و ت ا ل س ن ة كانت بعلم يعلم ي ف ه م ي ع م ل ويدعو ويثبت ويسكر هذا رجل ت ح ظ ه هو أ ب د ا ينتج قال انا يعني س أ ل و ه الناس كان عصاميا الرجل فتح الله عليه طبعا لما اقول عصامي ما ه و كان متكلفا اه غ ل م ا ل ع ص ا م ي ت ع ل ي ن ه ا ل م ن ح ر ف ة أ و ا ل ن ق ص ة أ و ا ل ج ا ئ ح ة أ و ا ل ج ا م ح ة أ و شيء ما خلاه الأصول والمبادئ عليها ونضبط بيها ومشى فالرجل يطلع ن يعني يعني على, على السلم واربع مساحاته لقيتنا في مراه العلم هل تقول أ ه ل ا ل ص ي ف طلب العلم ا هو فيه يعني ص ر ا ح ة فان العلم لا ينال ب ر ا ح ة الجسم سيدنا موسى وما ادراكه من سيدنا موسى ومن سيدنا موسى عليه السلام لما جاه الجاء و ا ل آ ل والرجل كما في صحيح البخاري من ر و ا ي ة ب ي ز لكعب لما قالوا يا موسى هل تعلم واحدا اعلم منك قال لا اي لا اعلم ما قال ما يوجد حنى الجزيريه كانت تقول كان واحد كيما فلات او لا كانش ب ي ا لكعب تفتيت ما كانش تمتمين فيهم خطط ل أ ن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم ب ع د م ه صح. قال لا ربي اوحى اليك فاوحى الله ب لي بلا عبد و ا ل خ د ي ر ما قال شيك فيني العلم اه وعلا باس نحقق اغني لا تخبيه باش نروح نحضر ولا نجلس كي نعرف هذي حفله ولا ل ا ما شاء الله يعني لا في العالم. هو طالب علم ولا طالب علم هو ا م ت ل ف ع الله سيدنا موسى ل م العلم يا اخوان العلم هذا طلبه لوجه الله وتطلب ب ا ل ش ر ق ه ديه و ت ب ص ر به وتعبد الله على علم مش لزيد أ و ل ع م ر ل م ب ا ه ا ت أ و م م ا ر ا ه او لجاه أ و سلطان أ و لحرفه أ و منصب لا غلط كلها غلط سيدنا ل و ص س ى اتخذ السبيله في البحر عجبا ً وصربا ً للعلم القضاء لما, فيه لما ذكروا سيدنا موسى مع ا ل فتاه ب ت ع لما ذكروا بالجرائم مثل الحوت لما اواه ي ل ص خ و ا لما ذكروا قا ذلك الذي كنا ن ا ط ماش قا ب ي ة الحوت يا ودي رسائل الحوت راني يزن نلقى صاحب دعوتي ينصحكم فيه عما ج ي ش ن ك و ن المكله لو كان عينكم في ا ر انما الزغروته مش قوتوا بنفوسنا لكن ط ل ب و ا العين تروحنا قادرين ان شاء الله لكن لما ادركوا سيدنا موسى بينت ق و إخوة و ل لأشياء معكم ي ذ ك ي لنقرأ اللي ك ت ا ب ع قرأت الأستاذ عن ما ح م د بنكي ك قرأت ت ب الجاشي ب و و ي ع لا ا غضب نقرأ باش نتعلم منك نتعلم نتفكر باش ف ا ل د يقول ن ن ما شي باش مرافراكين ع ر ض الاخوه ك ذ ا أ ن ا حضرت ل ا غضب ن ت ع ل م من ي ر د ا ل ل ه به خ ي ر ا ي فقال ه في د ي له سيدنا موسى قال له موسى هل أ ت ب ع ك على أ ن تعلمني مما علمت ر ش د ا م م انما علمت رشتاه إ العلم بالتعلم هكذا والحمد لله لذلك هذه الاصول يا إ خ و ا ن التي ذكرناها ينبغي أ ن نعلم ب أ ن ه ا هي الاصول ت ق و م عليها د ع و ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ف د ع و ة أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه ت ق ا ئ ض ا على العلم الكتابه ا ل س ن ة أ ي ا ل ب ص ي ر ة ا ل م ط ا ب ق ة و ا ل م و ا ف ق ة و ا ل م م ا ث ل ة و ا ل م ت ا ب ع ة لمكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل شبرا بشبر دراما بدراما ح ر ف ا ب ح ر ف أ ق ص د يعني ا ل ح ر ف ي ة هذه ع ل م ي ة ش ر ع ي ة الفقهاء والمتعلمين فهؤلاء ويدعون إ ل ى ذلك ويبلغون ويعملون قبل ذلك ويصبرون على ما أ ص ا ب ه م في سبيل ذلك هذا باختصار شديد و أ ر ج و إ ن شاء الله طبعا سيكون الشق الثاني لدى نتعلق بكون ما ط ر أ وما وقع وما حصل من بعض الانحرافات ومن بعض الشذوذات ومن بعض الدخائن والدخائن ل اللي ممكن الدعوة أو أو وجهة الدعوة الله جلسة العشية الله الله يعني غير مرضية غير راضية سنعرف إن شاء الله في سنعرف تعالى ممكن إن فإن شاء الله ستكون بإذن شاء شاء شوهة أو وجهة وجهة آ يقول ع ن ي يسألون روزي كل الهاتف ساري يعني هذا السائل من أ خ و ا ت من قسنطينه ف ل ن ق ر أ السؤال بسم الله بسم الله الرحمن ل ل ه ا الرحيم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ما هي ن ص ل ح ت ك م ل أ خ و ا ت ن ا و أ ز و ا ج ن ا من السلفيات اللواتي أ ي لا ي ق ع ن في أ خ ط ا ء قد لا تخدم ا ل د ع و ة ومن بينها ا ل أ خ ط ا ء اقراها كما كتبت أ كما قتلت من بين هذه الصاحب لهن لا يطرحن اي لا ي ل ق ن ا ل س ل ا م على النساء ا ل م خ و ق ا ت و ا ل أ ح ي ا ء و أ ي ض ا استبدال السلام بعبارات أ خ ر ى كذلك دخولهن ا ل أ س و ا ق التي فيها ا ل زحام شديد و ن ص ي ح ة أ خ ر ى في ط ل ب العلم للإسلام إما نقول محاضرات محاضرات نقول ذلك أخرى بالنساء ش ر ة من ا ل ل أ خ و ا ت أ ن يلتزمنا باداب ا ل إ س ل ا م واداب ا ل إ س ل ا م بينها سيد ا ل أ ن ا م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فينبغي ل ل أ خ و ا ت أ ن يسلمنا على ب ع ض ه م شيء طبعا ً لها أ ن ت يعني تسلم و ت ما ينبغي لها أ ن ت ل أ ن العبد اليوم ف إ ن النساء شقائق الرجال شيء؟ إ ل ا فيما يكون خاصا بهذا دون ذاك ولا يجوز للجنس ا ل أ و ل أ ن يشارك الثاني ولا للثاني ان يتشبه ب ا ل أ و ل وهكذا زوجي لكن في ا ل أ م و ر ا ل ع ا م ة ف إ ن الحكم ة و ا ل أ م ر يسعهم جميعا ذ ك ر ا ن و إ ن ا ث ا فقل و لا بد أ ن ياتيك مسؤول أ ن ت يقينا ل س ل ا م على ا ل أ خ و ا ت ولو يعني يعني التقينا في ا ل ط ر ق ا ت يعني ك ا ر و ا ت ا ل ج ا م ع ة ونحو ذلك هذا ا ل أ ص ل فهذا عدم ا ل ط ر ف فما ينبغي له الناس السلام أ و ل ل ى ا هذا فيه معاني ك ب ي ر ة انتم شايفين ق و ل ة أ ولا أ د ل ك م على شيء إ ذ ا فعلتموه تحاربتم افشوا السلام بينكم وحق المسلم على المسلم خمس والمسلم هنا ما يقصد جنس ا ذ ك ر فقط شيء يعني هذا هو ا ل ا ص ر ف ص ي غ ة التغريد في ا ل ب ي ا ن و ا ل ت ع ب ي ر والخطابي ق ص د بها الذكور والاناث الى الاخرين ت ق ص ض ي ان ا ل س ع ا ت ك ل م ة الرجال يراد بها ل ر ج ا ل والنساء إ ل ا إ ذ ا كان ج ا ت ر ج ا ل ا ل ن س ا ء مجتمعين في موضع واحد كقوله تعالى بل أقصد م القوم يقتضي ع ن ي ا ل الرجال والنساء اذا ج د ا القوم في سياق يعني بذل النساء معه فالمربي د الرجال عفوا فلهذا الان لما يعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلم كذلك فيعني يقتضي الرجل والمقاسه حتى بعض المخطئين يعني حتى شايفين هل ت حيث طلب العلم ف ر ي ض ة على كل مسلم ف ذ ل و س ى م شايفين س ل ب م يؤقل حتى ا ل م س ل م تتعلم فقل يا إ خ و ا ن هذه ك ل م ة مسلم ه ي تتضمن وتقتضي وتعني فلذلك يا اخوان من حقوق المسلم فيما على بعضهن وعلى حقوق المسلمات على بعضهن كذلك هذا ا ل أ م ر ه و ا م ل س ل ا م أ م ا ا س ت ب د ا ل بالسلام بعبارات أ خ ر ى هذا لا يجوز لا انما يجلس إ ينبغي ان تحي بتحيه ا ل إ س ل ا م وهي التي علمها ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال تعالى قال اتبدلون الذي هو أ د ن ى بالذي هم خير فلابد أ ن نتبع المشروع ونترك ذلك غير المشروع اما ق ب ي ه دخولهن ا ل أ س و ا ق فيقول أ خ ي كذلك دخولهن ا ل أ س و ا ق يا أ خ ي ف ا ل م ر أ ة هذه تدخل السوق مش مشكله لكن تروح تشري و ت ب د ل لا تحرش إ ن م ا ما ي ك و ن ذ الاكتظار ا وهذه, وهذه المنافسه المروعة الراجل ذ ا ا لعلها م ح مراجل ربما ت ح م ر ج الرجل ا لحيا نواله ل يغض م القروعه ر وما الأصل من شاهدت يا إذا كان مرأة ا القاتل, القاتل. مميك فيها وهذا وقالنا أولا لا ت بيوتكم ل أبضل الأصل ق مميك ويسأ في ا ما شاء الله هذا ء ففيه ه الأصل ا ل و ل ي ذ إذا ا الإقراء أما ملقك فلا حرج في ا ل تدخل اما أ ن ت ص ل ح من الطوافات تطور بالأسواق في ا ل أ س و ا ق فهذا المحقق ن ص ي ح ة أ خ ر ى في طلب العلم للنساء نقول يعني العلم الأهمى جعل يطلبنا العلم وأن يتعلمنا هكذا ولا يعني فأخاوتنا ينبغي أن وأن فكنا يأتينا النبي ويأتينا عائشة أم المؤمنين ويسألنا اصطردوه خاصة هكذا عائزة أم لأ فلابد أ ن تتعلمنا ديننا ك فمع التعلم تدركنا هذه ا ل أ ش ي ا ء على وجهها وتدركنا هذه ا ل م س ا ئ ل على صورتها وبالتالي تتفقنا في الدين فتطبقنا ا ل أ م ر وتطبقنا العمل أ و ا ل د ع و ة أ و ا ل م ع ل و م ة هذا على وجهه الصحيح وعلى وجهه الصريح و ب أ س ل و ب ه المليح هذا هو شاء الله حتى ما يكتر من و ا ح د ة او من اغلب كنا تصرف فظيع ي ان شاء الله فلذلك اقول طلب العلم نحن ا كنا ن ت و ص ط به ي ونقول خ ا ص ة في هذا الزمان يا اخوان اللي ق ل ف ي العلم ق ل ف ي فيه, فيه ج ا ث وجفاء الناس ي عندهم ي ع ن ج ف ا ث من حيث العلم يتقاش ماده وجفاء من حيث انهم ا يحسوش بحرفهم ما ي ح س و ش بحاجتهم الى طلب العلم كي كل مريض يقولونه يروحك هذا يقولون جام و م يداويش لا يا اخي ف إ ن م ا شفاء العين السؤال يا أ خ ي الجهل ع يعني ي د ا ل مرض الجهل عين فلا بد أ ن تسال العلماء وان تجالس العلماء وان تضرب في ا ل أ ر ض يعني ت ا ئ ر ا في ا ل أ ر ض و ف ا ئ ر ا للعلماء فالله من أ ج ل أ ن يتعلم الناس أ ن ز ل الكتاب وارسل الرسول و أ م ر بالتبليغ يا أ ي ه ا الرسول بلغ ما أ ن ز ل إ ل ي ك ل ل ربك ف إ ن لم تفعل فماذا ن خ ت ي ف ي ن و أ م ر العلماء بالبيان وحذره ب ع د م الكثمات و من الكتمان فقال إ ن الذين يكتمون ما أ ن ز ل ن ا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائلون اللذين وينبغي ت و ا و ان أ تعلم ايها الطالب مع انها لينزعك فربك حضرك الخير والمخلوقات التي معك يعني كذلك انو شيف الملائكه كما بعيد ابي ا ء ح الدرداء من ترك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له به طريقا الى ا ل ج ن ة وان الملائكه لتضع أ ج ن ح ت ه ا رضا لطالب العلم بما ي س م ع والمعلم العالم ا ل ل ي سبب في التعلم و بذل العلم أ ه ل السماوات و أ ه ل ا ل أ ر ض و ا ل ح و ر والنمس كلها يستغفرون لمعلم الناس الخيره يعني شفت العلم كل يعلمكم ي ت ع ل م مشتركين في الاجر انت تتعلم لتبع عندك اجر وفضل من تتعلم فلذلك ن ق و ل ا ل أ خ و ا ت بارك الله فيكنا وللاخوان بارك الله فيكم اعلموا جيدا أ ن من أ ر ا د الله به خيرا فقهه في الدين فكما جاء ا ل حديث م ع ا و ي ة ا بن أ ب ي سفيان المتفق عليه من يلد الله به خيرا ي ف ق ه في الدين ا ل ل ي م ا تفقه في الدين ك أ ن ه حظ قليل ويثير شيء ف هذا باختصار يعني أ ظ ن هذا ما ي س أ و ي ح ض ر ل ي ذكره وقوله ولعله مجيد كذلك هذا فيه أخواتها نشوفه خاصة صادقة خاصة خاصة إذا كان قراء الخصوص ما قلوا خاص بينا ليذنوا الشيء خلاص يعني كلام الذين ذات ومدينة تدل عدد بعد نعب ينبو يعني من أعين أمسينا المحاضرة على عمو ثم ا ل ل م كانش الاخيره ما شاء الله يبارك فيك سبحانك الل اللهم الله الله بحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك واتوب اليك والحمد لله تبارك الله ولكن ما, ما, ما تحكمونش ه ا ه اخي هيك الله يذكركم لا شيء صلى ما كانت شدوه شد ع م د ه